فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم Di kuvvetin günde zil arş makinim mutağın, thm amin. Vma sahib kum bimajnud. Vlakad raahe bilufukl mübin. Vma huwa al al وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءَ بِسَّاهِ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ